وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِي الرَّومَ وَلَوْ كَانُوا لَا يَبْصِرُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا ولكن الناس انفسهم يظلمون ويوما نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتآلفون بينهم فريق فاسوا والذين كذبوا بلقاء كانوا مهتدين وانما نرينك بعض الذين يعدهم او نكوفينك فالينا موجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون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 قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يشتأخرون ساعة ولا يشتقدمون أَلَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتاكم عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ أَلَا نَحْنُ وَقَدْ كُنَّا بِهِ تستعذون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجنسون الا بما كنتم تكشفون ويستهن بكم احق هو قُلْ إِنَّ رَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْذِبِينَ